بَل مَنْ كَسَبَ سَيئَتَو وَأَحَاقَتْ بِهِ خَق أَتُهُ فَأُل إِكَ أأَصْحابُ الن فَأل إِكَ أَصْحابٌ النَّارِهُم وََّ بِينَ آمَن وَمِنُ الصَّالِفَاتِ أُلَا إِكَ أَصْقَابُ الجَنَّةُِمْ فيِيهَا خَالِدُ وَإِذْ أَخَدْنَامِيثَا قَدَنٍ إسْرَ إِلَ لا تَعبُدُونَ إَِّ اللهَّهَا وَبِالوَالِدَيْنِ يتَّانَ وَذِقُرربَاء